فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تَعْرَى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلام فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثم جتباه ربّه فتاب عليه وهدى قاله بقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتي أنكم من لهدا فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم احشرتني اعما وقد كنت بصيرا